بسم الله الرحمن الرحيم المبعث وحكم الشيء ومعنى الملازمه العقليه هنا كما معنى انه اذا حكم العقل بحس شيء وهي التي تخص علما اختلفنا مع الأشعارين قال هل للأسعال حسن وذلك هل العاقل هذا الحوض خلتنا في هذا السؤال مع الاخباري حبار يقول أنا أقبل أن الافعال ترك هذا تنازعنا معه بالأمن وانتهينا أيضا المصنف يقول أن العاقل يدرك الحسنى والثاني ليس من ماك مقدما المراد وإلا عمل البحث الأصولي هذه المسألة الثالث وهذا الكلام قلنا عندما دخلنا في أول مطلب الملازمات العقلية قلنا البحث في الأصول بحث في الملازمة بحث ملازمي ولا بحث وليس بحثا في المساله الاولى او الثانيه انما الاولى والثانيه ناخذهما كمقدمه توضيحيه لبيان المنازله محل النزاع في المنازله قبلنا الافعال في القبح ذاتي قبل هذا قبلنا ايضا ان العقل يدرك هذا الحسن وهذا القبح قبلنا هذا جزاكم الله خيراً أن تذبثتم لنا هذين الأمرين إلا أنك سؤال إلا أنك سؤال هل هناك ملازمة؟ بين حكم العاقل وحكم الشرع يعني هل نتجرأ ونقول كل ما يحكم به العاقل يحكم به الشرع أم لا؟ هذا محل البحث البحث هل هناك تلازم بينما اذا حكم العقل بشيء في مساله الحسن والقبح هل يجب عقلا ان يحكم الشارع على طبق حكم العقل أم لا اذا العقل حسن شيئا هل الشارع يجب ان يحسنه ايضا حتى نقول هناك ملاذاه بينهما ام لا واضح محل البحث الجواب الجواب هنا اختلفنا هنا اختلفنا مو فقط في السؤال الاول اختلفنا مع الاشعر وفي السؤال الثاني اختلفنا مع الأخبار لا هنا ايضا هنا ايضا نحن نختلف فالمسألة فيها قولان قول يقول ليست هناك ملازمه لا تلازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فليس كل ما حكم به العقل يجب ان يحكم به الشرع وقول اخر يقول لا هناك ملازمه يوجد ملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع في المساله الاولى اتفقنا مع الاشاعره الثانية تنازعنا مع الإخباري هنا تنازع معنا ايضا مع الإخبار لا مبعد مع الإخباري فقط بل وزيار من الأصوليين المعاصرين هناك من مال إلى رأي الإخباريين وهو صاحب الفصول صاحب الفصول أيضا مال إلى الإخباريين وقال بعزم الثلاثان بين حكم العاقل صاحب الفصول نعم بين حكم العاقل وحكم الشارع فقد يحكم العاقل بشيء والشارع بخلافه لا يوافق في الحق فإذا هنا نتنازع زيادة مع صاحب الفصول حيث ذهب إلى هذا الرأي الى عدم القول بالمناسبة المصنف يقول والحق والحق ان هناك ثلاثه بين حكم العقل وحكم الشرع توجد ملازمه فإذا حكم العقل بحسن شيء بقبح شيء وجب وجب لكن هذا الوجوب عقلي وجب عقلا ان يحكم الشارع على طبق ما حكم به العقل في تلك هذا المقدار واضح هذا البيان واضح خلوا نطبق، بس خلكم فقط هذا قائل فمعنى المبادمه العقليه هنا على ما تقدم انه اذا حكم العقل بشيء بحسن شيء او قبح شيء هل الشرع على طبقه ام وهذه هي المساله الاصوليه التي تخص العلماء تخص علمنا علم الاصول هنا وكل ما تقدم المساله الاولى والثانيه وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمه لها ليس الا وقد قلنا سابقا ان الأخذ فسر كلامهم في احد الوجوه الثلاثه المتقدمه التي ذكرناها بالامس التي يظهر من كلام بعضهم فسر بانكار الملازم بإنكار الملازم، وأما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول. وبعد أكواع آخر أصول غير صاحب الفصول المصنف يدعي، يدعي يقول ولم نعرف له مواطن. لا هو لوحده فقط. الإخباري نعم أما من الأصولين ففقط الشيخ الشيخ صاحب الفصول ولم نعرف غيره انكر هذه الملازم. لا من علماء الأصوليين لكن <تصفيق> عندنا عندنا ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان لكن الفارق ان يكون لا ان ان لا يقول لا يقول بالحقيقي طبعا كل في كلام فيه العرب أو العرب. في العرب تشير أو موجز كما قمت أنكرها ضعيف قمت لا أقول أما العقل إجتهاد مستحبلا وأما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقا وسيأتي توجيه توجيه كلامهم وكلام نعيران ملاذ ما كل والحق هو المصنف يقول، والحق أن الملاذ لماذا؟ الجواب، الجواب، أن العقلين يحكمون بالحق والغل. شو معنى هذه العبارة؟ ما معنى أن نقول أن العقلاء يحكمون؟ بعد والتقبيح في القضايا المشهورات والقضايا المشهورات شنو معناها القضايا المشهورات هي التي تفرت وجاءوا تطابقت عليها اراء العقل وجاء التصديق بها بينهم وهذا معناها وهذا معنى فاذا العقلاء الحق بحسن شيء أو بخبح شيء خبس آه الشب رئيسهم العقلاء قطلنا هذه العبارة الشارعيان الشارع معهم إلى الشارع لم يكن فقط عقلاء لأن الشارع من العقلاء وحكم أهم ولم يحكم مع تطابقت هذا كذب قولنا تطابقت في غير محلي عندما نقول الحسن والقبح مما تطابقت يعني أجمعت بهالمعنى قب فلان العاقل فلان من العقلاء فإن تطابقت الشعور وإذا لم يكن معهم فلا يمكن أن نقول تطابقت آراء العقلاء الدليل واضح لم يكن معهم فلم يحكم العقلاء فأينما تطابقت على هذا النخبر والحق أن الملازمة ثابته عقلا فان العقلاء اذا حكموا بحسن الجامع قلنا بعد سابقا بما هم عقلاء هم عقلاء على خسن شيء لما فيه من حفظ النظام وبقاء النوع او على قبحه لما فيه من الاخلال بذلك فان الحكم هذا يكون بادئ رأي الجميع يعني بالنسبه يكون متفق عليه من قبل الجميع فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم لا بد لماذا وجه لابد يسأل لا بد لماذا قال لأنه هذا وجه لابد يحكم الشارع لأنه الشارع يعني لأنه منهم بل رئيسهم فهو بما هو عاقل بل بمالق العاقل كثائر العقلاء لابد أن يحكم بما يحكمون خلق المفروض أن العقلاء حكموا تطابقت آراؤهم والشارع ليس معه شوف ولو فرضنا أنه يعني الشارع لم يشاركهم في حقبه لما كان ذلك الحكم بادئ رأي الجميع يعني لما كان ذلك الحكم مما تطابقت عليه آراء العقلاء وهذا خلاف الفردي لأننا فرضنا أن القضايا البشكورة مما تطابقت عليها آراء جميلة وهو منهم فهذا خلاف الفردي انتهينا من هذا المطلب قد يقال قد يقال شيخنا رحمه الله قبلنا قبلنا أن الشارع يحكم مع حكم العقلاء، لكن عندي سؤال أريد الجواب هذا السؤال يقول إذا لابد أن يحكم الشارع مع العقلاء، هذا يعني إذا حكم العقل بشيء وقلت أقبل هذا بعد فلازم موجود يعني إذا حكم العقل بشيء فقد حكم الشرع ذلك الشيء ليش؟ للتنازم كما فرضت في الكلام قلت إذا حكم العقل حكم من يحكم الشارع هذا يعني أن العقل إذا حكم بشيء ما يحتاج الشارع غم يحكم مرة ثانية لماذا لا يحتاج؟ أنتم فرضتم حكم العقل حكم الشر فيكفينا حكم العقل ولا نحتاج في بعض الموارد إلى حكم الشارع فإذا حكم العقل بشيء الشارع موافق, موافق موافق فما بالنا حتى في كل الموارد فما بالنا, فما بالنا في بعض الموارد نرى أن الشارع أن العقل يحكم والشارع يحكم مرة عطمان. العقل يحكم لوحده فاذا كان الشارع من العقلاء فحكم العقل يكفي فلا نحتاج الى حكم شرعي مع ذلك نجد ان العقل اتعب نفسه الشريفه وفعل كذا وكذا سهر الليل جاهد نفسه ثم الشارع اجى قال لحكمت قال العقل نعم قال لهم راح حكم مره ثانية. يعني لن يكتفي العقل الشارع بحكم العقل فإذا كان هناك ثلاثل فما تقاعد يعني يجي الشارع وإذا جاء الشارع وحكم يصير عدل يصير لاغ صحيح يصير تحتين حاصل وكله محامل, كله محامل لأن الشارع لا يعذب الشارع لا يعذب الشارع, الشارع لا يلغو فإذا قلتم أن حكم العقل يكفي هذا يعني أن لا نحتاج بعد حكم العقل إلى حكم الشرع مع أننا لا نجد العقل العقل حكم والشرع تريد مثال؟ تريد مثال؟ سؤال؟ وجوب الطاعة للأنس المصنف ماذا اسمه حكم عقلي أو حكم شرعي؟ حكم عقلي يعني الطاعة تجيب عقلا هذا واضح لكن القرآن رايات كثيرة تقول أطيع الله أطيع الله أطيع الله أطيعوا الله والرسول صحيح؟ وقول الأمر منكم وهذا بعد كل شئ إذا حكم عقلي من يحتاج إلى حكم الشارع مع ذلك العقل يحكم الشارع هم يجيحكم مثال آخر وجوب المعرفه وجوب المعرفة حكم عقلي او لا تجب معرفه الله عقلا عقلا فاذرك القران يقول فعلا انه لا اله الا أنا فعلا فعلا هذا القران بعد تتعلم يعني لا اله الا أنا. فاذا ما كنت لازم العقل يحكم والشارع يحكم الاشكال واضح الجواب الجواب بالفعل أنا قلت أخاف منكم الجواب عندنا لإصلاح الأحكام على أحكام إرشادية وأحكام أحكام تأثير مولوية, مولوية تأكيد, تأكيد, تأكيد وتأكيد نعم أحكام غير شهدية ومولوية تأكيدية وتأكيدية ما الفرق بينهما؟ الشارع مرة يحكم في قضية من القضايا مو بما هو عاقل من العقل لا بما هو مولى مولى له حق صفا وله حق التشريع. أقول كتيرش عقلني على حكم. شارع أجيبه حقه. الشارع يقول العقل يقول لفاعة واجب. شكر المنعم واجب خوف. لكن كيف العقل قد لا يعرف. الشارع يجي يقول فلي ضمن صن لي ضمن الطاعة. حج لي ضمن الطاعة. حج لي ضمن الطاعة. الشارع في هذه الأوامر يحكم بما هو مولا بما هو مولا يحق له التشريع فالمولا يجي أسس أحكام شرعية فمتع الحصولي المولا يعمل يعمل حق المولوية فيأسس أحكاما شرعية يحكم بما هو مولى ومر أفراد لا لا لا يحكم بما هو مولع بما هو عاقل فإذا بما هو عاقل يكون فقمه فقمه يرشد تأكيد يرشد يؤكد على ما حكم به العقل العقل يرشد إلى ما حكم به العقل خبرين ما شوف أقول ما قلنا هذا واضح إلى هنا فإذا العقل حكم بشيء ثم الشارع إذا حكم في نفس القضية في نفس القضية هذا حكم تأتيتي لو حكم تأكيد حكم مولوي لو حكم إرشادي المصنف يقول له هذا الحكم حكم إرشادي إذا مورد حكم فيه العقل ثم جاء الشارع وحكم الشارع هنا لم يؤثث شيئاً لأن الشارع موجود العقل حكمه فالشارع لم يؤسس شيء جديد لا أكد على شيء موجود مثلاً إطاعة واجب أقلع إذا الشارع إذا في الآيات والروايات قال تجب الاطاعه أطيع الله والرسول فأعلم أنه لا إله يقول هذه كلها أحكام ارشاديه لماذا لما حكم به غيره لما حكم به العقل فالشارع يجي يرشد يرشد والا لو قلنا حكم الشارع بوجوب الاطاعه حكم تاثيف حكم مولوي يلزم اشكاره هذا الاشكال يسمى بالاشكال اللاغويه أو العباسيه بل يلزم تحصيل الحاصل تحصيل الحاصل لماذا؟ خذ استغلال العقل المولع أفعى المولع الشارع عندما يأمر بشيء لماذا يأمر الشارع؟ لماذا يأمر بالشارع؟ يقول افعل ويقول اطع والاطاعه واجبة والا وإلا النار حاضرة. يقول لماذا هذا الكلام حتى شوفوا هذا الأمر الشرعي أطيعوا وجوب الإطاعة الشرعي أطيعوا الله هذا لماذا ما أتاتوا الرسول فخذوه وما نهاتوا عنه فانتهوا وهذا لماذا يقول ها حتى المكلف المكلف حتى يخلق الشارع عند المكلف دواء البعض والإرشاد، عفوًا دواعي البعث، ودواعي الاعتبار دواعي الامتثال دواعي أداء المطلوب في الخارج. الشارع لا أقل من ثلاثة سكنت. لازم يجي يقول، هذا يجي يقول أطيعه. الشارع. ليش الشارع لماذا يأمر ولماذا ينهى يأمر واعيا نبتعد أنبعث. يبعثني. أن أنبعث أن تكل في الخارج ينهى ليخلق عند الباعث أن أبتعد أو ليخلق عند الرابع أن أنزعف لا أخرج إذا الشارع جاء وحكم بهذا الحكم في موردين حكم به العقل بعد حكم العقل الداعي موجود أو لا نفس هذه الدواعي إذا العقل حكم بشيء قال تجب الإطاعة عقلا خلقت البواعث خلقت إذا العقل حكم، فأنا حكم العقل لأن بعد، لأن تتم، لأوجز خارجا. فإذا الشارع قلنا حكم الشارع بعد ذلك حكم تأسيسي، فكأن الشارع أراد أن يخلق البواعث من جديد. وهذه البواعث موجودة بعد حكم العقل. ما هذا واضح أو لا؟ هذه الضواعج حاصلة في الخارج العقل حكمه فإذا حكم العقل حكمه خلق عند الدواعي لأن بعد فبعد ما تدع الشارع يجي يخلقها الآن مخلوقه موجودة خلاص وإذا الشارع جاء فقلنا هذا الحكم في مورد حكم العقل فيه هذا خلق للدواعي مرة أخرى يفتح في الحق يعني الضواعج موجودة والشارع يخلقها مرة ثانيه فيخلق الشيء الموجود كي تحصيل تحقيق وتحصيل وتحقيق الحافل مستحيل ومحال ما أدريك اتضح المراد بلد جيد اتضح عند الجميع ولاد. المصنف يقول نحن نقول حكم الشارع في موارد حكم فيها العاقل حكمه حكم شارع يعني يرشد لماذا حكما في مولوي لماذا لأنه لو قلنا هذا الحكم مولوي تأثيتي يلزم إشكال تحصيل الحال كيف لأنه سؤال لماذا الشارع يأمر حتى ينبع حتى يخلق الدواعي عند المكلف لينبع من الانتصال الخارج حتى يخلق عنده الاراده والجازم والعازم والقيام نحو الانتقام هذا الداعي كله موجود في حكم العقل فالشارع يجي يخلق شيء مخلوق يوجد شيء موجود من اول هذا تحصيل لشيء موجود وبتعبير اخر تحصيل لحاصل وتحصيل الحاصل لنحوته اتضح المطلع، ولذا لا بد أن نقول أن أوامر الشارع كلها في موارد مو في موارد اللي حكم بها العقل تكون شادي. ارشاديه تأكيدية نعم في موارد العقل ما دخل فيها الشارع أحكامه وأحكامه تأسيسية بالضبط نعم هذا إرشادي ولكن في الامتحان لماذا تقول هذا إرشادي وفي أمان الله ومع الثلاثة؟ لها نعم، واحد يبين شيئاً على هذا بل في كل نعم، <محتم> في <التحقيق> هنا وهذا الخلق وقع كما يقول المصنف صاحب الفصول ومن هنا قال بعض الملادين لانه تطور في كل الامور ها شوف هناك وقع التفيز لا باذن الله تعالى الموده بالي لكن بالضبط مثل التحطيم السقلي العقلياتي في موارد العقل إلى حكم والشارع حكم هنا نقول هنا نقول الشاعر وإن في بعض الأمور العقل لا يدركه ولا يحكم بها مثلا العقل يقول يجب شكر الله قبلنا كيف أي العقل يقول ما كيف مو من علم أنا أعطيك الكلية أجي يجب شكر الله أما كيف الشاعر أجي يقص فرضنا العقل أدرك شفر الملعب بالعبادة أما هذه العبادة ما هي الشارع يقول العبادة صوم وصلاة وحج وخمسة لا الشارع العقل يحكم ببعض الأمر هذا المقدار واضح أيضا قال وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسئلة أخرى هذا هو إشكال الإشكال الموجود وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل أو في مورد حكم العقل، كقوله تعالى اطيعوا الله والرسول، فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي أو أمر إرشادي مولوي يعني شنو؟ هل هو أمر مولوي مولوي بينها أي أنه يعني الشارع أمر أي أن هذا الأمر أمر منه من الشارع بما هو مولى أو لا أنه أمر إرشادي إرشادي يعني شنو أي أنه أمر لأجني الإرشاد إلى ما حكم به العقل أي أنه أمر منه بما هو عاقل لا بما هو لا بما هو شارع ومولى وبعباره اخرى وبعبارة ان النزاع هنا في ان مثل هذا الامر من الشارع هل هو امر تاسيسي وهذا معنى انه مولوي او انه امر تاسيدي وهذا معنى انه ارشادي وقع الخلاف في ذلك والحق انه للارشاد حيث يفرض أن حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن واندفاع المكلف وإرادة المكلف للقيام به خلص بعض العقل آمر فانخلق الداعي فانخلق الداعي فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا بل لو قلنا جعله ثانيا يكون عبثا بل هو مستحيل لماذا؟ لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل وعليه فكل ما يرد في هذه قاعدة كليا عند المصنف فكل ما يرد في لسان الشارعي من الاوامر في موارد المستقلات العقلية لابد أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا واضح انتهي صل المصطفي بالشويي اطراح شيء تستدرك يقول ها نبقى. نعم يمكن ان نقول ان العقل إذا حكم بشيء وحكم به الشرع شنو كنا نقول هذا حكم شرع يصير لا يمكن نقول تأثير فالى هناك كنا نقول الاصابي إذا العقل حكم بشيء ايهما الجلي وحكم السارع في مورده كنا هذا الحكم من شرع شنو حكم الارسابي لا بنا لكن يمكن تتراجع أو لا متراجع نستدرك ونقول هو حكم تأتي فيه لكن بشرطين. بشرطين. الأول أن نقبل هذه أن نقبل هذه القضية أن نقول أن العقل عندما يحكم العقل عندما يدرك فانما يحكم أو يدرك في مساله الحسن والقبح يدرك, يدرك العقل إذا حكم يدرك, يدرك المدح والذم فقط لكن لا يدرك أن المدح يعني الثواب أن الذم يعني لا يدرك هذا إذا العقل حكم ثم الشارع أجا هذا يكون تاثير ليش؟ لأن ما ما وضعه الحكم المولوي غير لأن العقل ادرك شنو؟ المدح والذنب فقط هل يقدر بس ما يدرك أن المدح والثواب لكن الشارع إذا جي حكم في مرد حكم العقل فيعطي زيادة يعطي زيادة على المدح والذنب يضيف إليه ثواب وعقار. فما بعد يصير التأسيس تعجل ما موجود واضح يصير تحصير حاصل بعد هنا ما موجود لأن ما أعطانا إياه حكم العاصل غير ما أعطانا إياه حكم أما الشارع أعطانا زيادة على هذا أن المذح والذن فيه ثواب محق لا نفس المورد بس ديارة أخرى هذا بعد ايش بنحطو تاسيس مقدم لا ارشاد الى ماذا إلى ما حكم به العقل الى ان المله مثلا يستنجم هذا تأسيس مو هذا يستوجب يعني زيادة من الشرع اصبنت شنو هذا حكم شرعي مو حكم عقلي حكم شرعي هذا مو حكم عقلي حكم شرعي مو عقلي لكن إذا العقل سيدنا قال هذا حسن حسن يعني شنو؟ يعني يمدح فائلاً بس هل نقبل؟ هذا نقبل إذا قلنا إذا قلنا لا يدرك إذا قلنا العقل تحسينه يعني ادراك المدح فقط طبعا فرد نفروه فارغ. إذا فردنا أما تحسين الشارع فزيادة على المدح الثواب هنا بعض له أنه لأن الشرع جاء أكثر أو لا فلازم نقول لا على كلامكم انتم ادراك العقل للحسن يعني ادراك للمدح يعني ادراك للثور قبلنا نقبل مع ذلك نقول الشارع إذا حكم في مورد حكم العقل يكون تأسيس مولوي عجيب ليش يقول هذا لكن سؤال كل عاقل كل عاقل اذا ادرك المدح ادرك الثواب خل نفرض الان مو كل عاقل بعض العقلاء لا لا لا مو بعض بعض البعض بل الاخص من البعض من هم وهم الافذاذ الاوحديون في زمانهم ذات اللي احد ثواب اما عقلي اذا ادرك المدح فمو كل عاقل اذا بعض العقلاء مع ذلك نقول حكم الشارع في مورد حكم العقل تأثير لأن حكم الشارع للأغلى والذي يدرك المده هو السواب الأوحلي في ذواني فالحكم هذا مولى الأوحلي الجال مولى الفيلسوف جال مولى الحكيم جال العوامل ما فيسر حكم شبه واضح الاستدراك الأول والثاني سيدنا واضح الاستدراج كمن الجليل منالإخوان المشايخ هذا واضح الاستدراج انتهى قال نعم هذا بعد تراجع الاستدراج نعم لو قلنا بأنما تفابقت عليه آراء العقلاء شنو هو شوفوه هذا الفرض الأول هو استحقاق المدح والذم فقط بعد العقلاء نعرفون ثواب العقلاء على وجه لا يلزم منه من هذا الإدراك للعقلاء لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى لا هذا إلى الشارع إذا حسن سره التأسيس هذا واحد أو الفرد الثاني أو لا أو أنه يلزم منه ذلك بل هو عينه يعني يلزم من المدح الثواب بل المدح عينه الثواب لكن ولكن لا يدرك ذلك كل أحد من الناس. ويمكن الا يكون نفس ادراك استحقاق المدح والذم كافيا لدعوه كل احد الى الفعل الا الأوحدي الا الافساد هم فقط سندركون يدركون ان المدح هو الثواب والذم هو العقاب أما الغالب يفصلون بينهم لا الاوحدي ذات الشخص ال... ال... الواحد, الواحد يختلع كل خاء ان اي نعم لكن العقلاء ايش العقلاء ما ادريكم <تصفيق> بديك شنو العقلاء يعني ما اشوه من العقلاء لا أحسن قد قد يكون احترام مطلوب عام يعني هل في زمانه مشكلة يعني هناك من الناس من يكون اوحد في زمانه ونرانا نقول الشيخ الاوحد من هذا من الناس فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المعامر الشرعي من المولى المترتب على موافقة في الثواب وعلى مخالفة العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل والقيادة فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي واضح انتهى يتراجع عن الاستدراكين مرة ثانية المسلمين. متراجع يتراجع عن التراجع مستدرس يستدرس استدراك هاش. لكن الظاهر الوقت بعد ما يكون صحيح لا يوجد فطل الله على محمد من حاله الطاقة